بين مسامرك والاه والاه دمعه ودمعه تتغزيل حبي يا تك ajmal ajmal ya damsamrak wal a lama awda maati mghassab habbiyatak ghosin dabla min tthalt tsir الجمال الجوم الصبح تنزف عشق من تنجرح يا قمه والعالم سفح ميت عدل امير ميت عدل امير من السما نازل نده خد الورد بتوسيده من نظم عليك اعتده صار النهر سيل صار النهر سيل Rasmiteh, rasmiteh Lajin, arvif, lajin, hodif Trakteh, trakteh Hatta l'alem Bi konce djem Geberteh, geberteh Ja, jarh, ja, jarh, lmae Hed ma tehn, tojil, osa' Loma, toljitek, لو ما اسمك يتردد نسامى كل عالم لو دمعتي مسحت حبك لك لا تعب لكن ترس عينك عتب ما تبرد بقلبك لهب شايل عتب خيام شايل عتب خيام شفتك انيق بطي حتى الخيول اللي داستك ما غيرت من كشخيتك كشخة ضوء وظلام كشخة ضوء وظلام كشخة لو ابو وجه الهوالق لقيت أجمل شعر يمي الخيدر قريتك بالمختصر أول نظر ويته يفويتك مو ضيف انت الدار كانت كربلة ضيفك انت البايعي وشراعي حاكم تحكم ويفكيفك بالخنصر سبيع مرات تقلبها إذا تزعي سامراي كل عا دمو دم حبيتك غصن ذبل من تذبل تصير اجمل لما ابكي لكيف ما لقاه شوف جلك لا ترحل شيء عدل شفتك ميتت شفتك عدل نفس الملامح والشيكل هذا الأمر عجيب هذا الأمر عجيب شفتك طحت وتأكدت دار تصاعدت من طحت سابع سمى شفتك ريحت لكن تظل قريب لكن تظل قريب صفنة سمى وصوت الدمى نسمع نسمع هزت أرض بس يا فرض نوادع نوادع سهم الدهر تطلع تطلع برموشك سحابة نار وبصدرك أليف زمزم مو صوت الألف سبعين أسمع صمتك تكلم تشعر بالسهاية مخطار أهلا قتلة لو يا دمسا مرايف والآ دمع دمعتي تغزم حبيتك بصين bel taṣīr ajmal yam abki lakīm malqā shabkī من تحش كل شي ينخرس سيد على الوجود سيد على الوجود أول جبل ظهر انكسر أول عطش يطفح نهر ومواجه وصلت للقمر سلم على الزنود سلم على الزنود تمشي بحذر يم من نهر شماتي شماتي أخو تصبح عادو حياته حياته بعد العذر لا تنتظر خواته خواته لازم ظهرك بأيديه شفتك تمشي تتلو من عدها وعرفت شنون عاز عازتي الخو حقك تبتع العباس زينب بالخيم تسأل Ya haba maatin, ya bilta tasir dalar, mint thbal tasir ajmal, ya ma